فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 إسن من المحيض من نساءكم إن رتبة فعدهن ثلاثه أشهر ولا إِن لم يحض وأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيْضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَى ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ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 فَإِنْ أَرْضَعَنَ لَكُمْ فَآَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ